نعم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولو بنت كسرى لما مات ابوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة رواه البخاري وهذا الحديث أقام قيامة الصحفيين وأشباحهم في هذا الوقت الذين يريدون تحرير المرأة وأنها مظلومة وأنها يجب أن تتولى المناصب القيادية وأنها وأنها لأنها إنسان فهم يضعونها في غير موضعها يقولون المرأة مظلومة. نقول الظلم هو وضعها في غير موضعها هذا هو الظلم وأما الذي يريد أن يضعها في غير موضعها هذا هو الذي ظلمه أنتم الذين ظلمتمها تريدون أن تتولى المرأة شيئا لا يليق بها ولا تستطيعه فهذا هو الظلم الحاصل أن هذا الحديث اجلبوا عليه حتى بعض طلبة العلم غير المتمكنين شككوا في هذا الحديث وتكلموا في البخاري رحمه الله وقالوا وقال كله من اجل هذه الدعايه التي تزعم الانتصار للمراه انتصار للمراه بتحريرها من احكام الشريعه هذا جور عليها وظلم لها الشريعه انصفتها لأن الخالق جل وعلا يعلم حالة المرأة جعل لها أعمالاً لائقة بها وجعل للرجل أعمالاً لائقة به فأي صنف تولى عمل الآخر هذا ظلم وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ومن التشبه أن يتولى الرجل عمل المرأة وأن تتولى المرأة عمل الرجل هذا من ناحيه الناحية الثانية أن الامه لن تفلح يعني الخسارة على الأمة وعلى المجتمع وليتم المرأة على المناصب لكن هذه خسارة على المجتمع لأنها لن تقوم بهذا العمل لن تقوم بهذا العمل ليس عندها مؤهلات تقوم بهذا العمل فهذا جناية على المرأة وجناية على المجتمع لأنه لا يفلح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأشياء الحديث ساقه المصنف هنا في باب القضاء ليستدل به على أنه لا يجوز أن تولى المرأة القضاء لا يجوز أن تولى المرأة القضاء ومن باب أولى لا يجوز لها أن تتولى الملك أن تكون ملكة أو رئيسة جمهورية لأن هذا ضياع للأمة لا تفلح الأمة التي تتولى أمرها امراه لأنها لا تقدر لا تقدر على القيام بهذا العبء لا يطيقه إلا عظماء الرجال كثير من الرجال لا يستطيعون هذا انما يستطيعه أفراد من الرجال فكيف بالمرأة فمن الإنصاف أن توضع المرأة في موضعها اللائق بها وأم تولى ما يليق بها وتقدر عليه فهذا خير لها وخير للمجتمع ومن الظلم للمرأة والظلم للمجتمع أن تولى المرأة القيادات الهامة كالرئاسة على الدولة أو الملك أو تولى القضاء تولى المرأة ما تقدر عليه ما يليق بها كما قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فهي راعيه في بيت زوجها على ماله على اولاده على <تصفيق> على شؤون البيت راعية هذا الذي تستطيعه المراه وتنتج تنتج فيه والرجال لا ينتجون مثل ما تنتج المراه في البيت اليس كذلك لا تنتج لا ينتجر الرجال كلهم ما ينتجون مثل انتاج المراه في البيت كما أن المرأة لا تنتج ما ينتجه الرجال خارج البيت فكل جعل الله له قدرة فالذي يريد أن يرفع المرأة فوق ما تستطيعه هذا قد ظلمها وعاكس الفطرة الإلهية عاكس الفطرة ومن عاكس الفطرة فلن يهلح <تصفيق> هذا الشاهد من الحديث أنه لا يجوز ان تولى المراه منصب القضاء ومن باب اولى لا تولى منصب القياده للامه نعم